بوك تو ديفت تسعة تسعة دني فتيش دني أيام الأسبوع أيام الأسبوع بونجلوك الاثنين الاثنين اوتاراق الثلاثاء الثلاثاء استردا الاربعاء الاربعاء الخميس الخميس بياتوك الجمعه الجمعه, الجمعة السبت السبت نديلا الاحد الأسبوع الاسبوع الاسبوع من الاثنين الى الاحد من الاثنين الى الاحد <تصفيق> اليوم الأول هو yawm اليوم awwal هو al-ithnayn Al-yawm al-awwal huwa al-ithnayn druhý deň utorok هو الأربعاء. اليوم الثالث هو الاربعاء شتيرتي <تصفيق> دينيه اليوم الرابع هو الخميس اليوم الرابع هو الخميس بياتي <تصفيق> ديين اليوم الخامس هو الجمعه اليوم الخامس هو الجمعة. اليوم السادس هو السبت. اليوم السادس هو السبت. سيتميدين اليوم السابع هو الاحد. اليوم السابع هو الاحد. Týždň má sedem dní, El usboa fihi sabátu ajem. El usboa fihi sabátu ajem. Pracujeme len päť dní. Nahnu námelu kamsete ajemin fakat. Nahnu námel kamseti ajemin fakat.